بسم الله الرحمن الرحيم هل تا على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة نمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> إن لبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا و يطعمون الطعام على حبه مسكين ويتيم و أسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكرًا Inna nafu min Rabbina yooman nabusan qan turira, fawqahum Allah syar r zalkal yoomi wajazahum bima sabarujannatau warirra, muttakin fiha alalra. لا يرون فيها شمسا ولا زمHERIRا ودانية عليهم ظلالها وذللت خطوفها تذليلا ويطاف عليهم بأنية من فيض ووأكواب كانت قواريرا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 ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لئل أم ثورة وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملك كبيرا عليهم ثياب سندس خضرو واستبرق وحلو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 فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثمن أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إنها Bunal Ga jelat, wiyarun warah A hum, yooman thakila. Nampu, khalqna hum, wajaddna asrahum, wai إن هذه تذكرة فمن شاء اتقذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء